بالله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غَوَى وما ينطق عن الهوى إنه إِلَّا وحيه يوحى علمه سديد القوى دوم رث فاتوا وهو بالأفق الأعلى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 بلك إذا قسمت ضيذا إن هي إلا أسماء سميتها أنتم وأباؤكم سميتها أنتم وأباؤكم ما أزل الله بها من سلطان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 إلا من بعد أن يأذن الله إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأوهام وما له به يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحفق شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن وأعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن مَا ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالهثنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم ان ربك واسع المغفره هو اعلم بكم اذ انشاكم من الارض واذ انتم اجننه واذ انتم اجننه في بطون امهاتكم فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى أَرَأَيْتَ أرا الَّذِي تَوَلَّى وَأَعْصَى قَلِيلًا وَأَكْدَى أَعِندَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَوَّ يَرَى أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى وَإِبَرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى أَلَّا تَذِرْ وَازِرَةُ وِذْرَ أُخْرَى وَأَلْ لَيْسَ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ ثَعِيهُ سَوْفَ يُرَى ثُمَّ يُجْزَاءُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى وَأَنَّ إلَى رَبِّكَ الْمُهُتَى وَأَنَّهُ وَأَضْحَكَ وَأَذْكَى وَأَنَّهُ وَأَمَاتَ وَأَحْيَى وَأَنَّهُ خَلَقَ الْزَّوْجِينَ الْذَكَرَ وَالْأُوْلَى من نطفة إذا تمنا وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأغنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادل الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من إن أم كانواهم أظلم وأطغى والمؤتفك هو فوالشاعر ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارا هذا نذير من النذور الأولى أذفة الأذفة أذفة الأذفة إلا من دون الله كافه أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم ساندون فاسجدوا لله